سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وكذلك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 احيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرا المس جِيدِ الحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا كِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ كِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَالٍ وما آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا مِنَ من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 كَوْنَ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ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 تَقُولُ لِلَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ غَائِبَ بَلْ هِيَ دَعْوَاهُ وَلَا وَل نَذَلُ وََّكُم بِشَيْء إِنَ الْخَوفِ وَجُوع وَنَقُصٍ مِنَ لَ وَالِ وَلَفُوسِ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم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 هو اصطفوا بني نوف فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا ماتوا وهم كفر فَوونُ لائِكَ عَلَهِم لَعندَةُ اللهَّ وَالْمَلَ إِكَثِ وََّ سِأَمَعين خَالِدينَ فيِيهَا ففو عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكمون ك السَّمواتِ وَلَُ باختِلَ في اللي وََّ ها وَالفُتِ التي تجرِي في البَحرِ بِم فَون سَم بس فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن دَارَ دَئِي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله له ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا ب لَ لَنَ كَةَ فَنَتَبَ وَأَمِنهُ كَمَ تَبَ كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليهم وما هم بخارجين من النار لا لَغْطِبا وَلا تَتْبَعُ خُطوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ معلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين Amen. ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم قريب ولكن البر همنا من واليوم الاخر ولكن تَبِ من السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهد أَبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والنسى بالحر فيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا هم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتبين تَقِيْم فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ سَمْعِهِ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفَنَا وَاسْمَع فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآثِمٌ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا com بِالْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن قَوْمِهِ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن أنا مريضاً أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر وقبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعيم لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَلَا نَبَشِرُ مِن وَأَبْتَغِي مَا كَتَبَ اللَّهُ لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ لَذْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ لَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آه. وَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذَلُوا بِهَا اعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تفقتموه واخرجهم من حيث اخرجوقم وَْفِتْنَّةُ أَشَدّ مِنَ الْقَاتِ وَلَا تُ قاتِلن ذَلمَسجِد الحَرَامِ حََّ يُقاتِوكُم فيِي فَإِن قتَلُوكُمْ فَقُتُ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنَّمَا تُوَفَّى إِنَّ فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَنْتُمْ تُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرام قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله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 اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 وَتَقُولُنَّ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْنَا جُنَاحٌ إِن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فإذا مَثَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ من قبله لمن الضال في بوم من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم او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 اَتْـنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ من ما كسبوا والله سريع الحساب